أني قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فاليلقى اليم بالساحل يخذه عدو لي وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنْ